رمضان شهر الصوم ولا وانقضى أسفاً عليه جامع الأحباب رمضان شهر الخير سار مودياً Wa leyd wa al Ya walaydu falan وآتق مِنَ من النيران قد تم ما الله مقاصدنا قد تم ما الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم ونسال ان جميع الهم ببركه النور شفانا ببركه النور شفانا جوده وفضله علينا وفضله علينا عم طابت بذكر مجالسنا قامت بذكر مجالسنا وكم من اهل علينا كم وكم من اهل علينا كم وكم تفضل وكم انعم وكم تفضن وكم انعم وكم تكرم وكم اغنى وكم تكرم وكم انعم حاشا ولما وهب علينا جم جن في جنتي الخلد يدخلنا في جنتي الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى مع النبي المصطفى الأكرم صلوا على من به سودنا، صلوا على من به سودنا، على فصيح كذا أجمع، على فصيح كذا أعجم قد تم ما غثا ماما الله ما صيدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ببركات النور شافعنا ببركة النور شافعنا Judu ve fadlu alina am ve alina